ان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ja yeah. yeah. نَحْنُ نُصَلِّى عَلَيْكَ زَلَالُ قَوْلِ سِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ذَلِكَ In the bar Mm hmm And that Roger? da What's well Oşara ka Qadhali kalinam sripa What's that? ibadət şa يوسف اذن بنا ذا واستغفر لي